فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 ما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشرًا مثلكم إنكم إذًا خاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون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 ادع ربي انصرني بما كذبون قد اما قليل لا يصبحن نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم مساء فبعد للقوم الظالمين ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ